بِمَكْرِهَِّ أَسَلَتْ إِلَيْهَِّ وَأَعْسَدَتْ لََّ مُتَّكَ آاء وَأَعْتَدَتْ لََّ مُتَّكَ أَوْ وَآتَتْ قُلَّ وَاحِيدَةٍ مِنهَُّ سِكِينَ وَقَالَةِ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 119. قالت هذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوتته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما مِنَ ليسجنن وليكون من 119. أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ أَحَاطَ بِهِ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 نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ لَا يَأْتِيكُم مَّطْعَمٌ نُّزُقَانِهِ إِلَّا نَبَأْتُكُم بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا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 يا صاحبي استجنئ أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار 113. ما تعبدون من دونه إلا أسماء 119. ولك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون 110. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيستي ربه خمرا 111. وأما الآخر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 فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبت في السجن بالضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات ثمانية قُلُهُنَّ نَسَبُ الْعِجَافِ وَسَبْعٌ قُلَاتٍ قُبُرٌ وَأُخْرَى يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَا يَا إِن كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ قالوا واحلام وما نحن بتاويل الاحلام عالين وقال الذي نجا منهما وذكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فاوصلون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 114. فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون 115. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصلون 114. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون 115. وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول 114. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعم أيديهن 115. إن ربي بكيدهن عليم 116. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه 117. قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء 118. قالت امرأة العزيز الآن حصى حص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذَلِكَ لعَمَ أنِّي لَم أَخُه بِالغَوبِ وَأَنَّ اللهََّ ل يَهد كَدَ الْ